أين شباب الصحوة؟ أين من يدعي التزامه وبعيد عن الله؟ أين شباب الصحوة؟ أين من يدعي التزامه وبعيد عن الله؟ إني أسألكم بالله بماذا ذلتزمتم؟ بماذا ذلتزمتم يا شباب الصحوة؟ يا شباب إذا لم تلتزموا بهذه الخصال، والله إذا لم تلتزموا بانضباطكم في صلواتكم وطاعاتكم وتزام منهج وسلوك نبيكم وقدوتكم وإلا والله ستصبح كثيرا. عن السقوط والانتكاسات فلا إله إلا الله إذا لم نراقب الله في حركاتنا وسكناتنا فلا إله إلا الله ما الذي سيبقى لنا أي طاعة ندعي وإي اتباع نزعب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصا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 إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله إنه التوفيق للعبد أي توفيق أعظم من هذا التوفيق إذا أراد الله لك الخير الدنيا والآخرة ألهمك محبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصاب الإنسان هذه الخصلة وهذه المحبة جاءته الثمرة المباركة فصار لا يمسي ولا يصبح إلا وقلبه معلق بالله يقوم لله ويقعد لله ويتكلم لله يراقب الله في حركاته، يراقب الله في سكنته، يراقب الله في أنفاسه وكلماته، فأين هؤلاء؟ أين هؤلاء يا عباد الله؟ أين من همه ذلك؟ أين منكم من هو على ذلك؟ أين منكم من هو على ذلك؟ أين أين منا من هو على ذلك؟ أين شباب الصحراء؟ أين من يدعي الالتزام وهو بعيد عن الله؟ إني أسألكم بالله بماذا التزمتم بماذا التزمتم يا شباب الصحوة إذا لم تلتزموا بهذه الخصاب والله إذا لم تلتزموا بانضباطكم في صلواتكم وطاعاتكم والتزام منهج وسلوك نبيكم وقدوتكم وإلا والله ستسبع كثيرا عن السقوط والانتكاسات فلا إله إلا الله إذا لم نراقب الله في حركاتنا وسكناتنا فلا إله إلا الله ما الذي سيبقى لنا أي طاعة ندعي وإي اتباع نزعم أما هذا آل الأوان يا عباد الله أما هذا آل الأوان أن ننتصر على أنفسنا أما هذا آل الأوان وأنت تعلم أنك صائر إلى قبر موحش أما هذا آل الأوان وأنت تعلم أنك بين يدي الله ستقف أما هذا آل الأوان وأنت تعلم أنك والله إنما أنت غمرة عين قد تنام اللينه ولا تستيقظ غدا والله إنما أنت أنفاس قد يخرج النفس ولا يعود يا عبد الله أنسيت الموت أنسيت الموت أنسيت الموت, الموت الذي سيصلق على غفلة يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى أما أنا أوانك قفل حضات يا عبد الله قف واسأل نفسك هذا السؤال هل أنت راضٍ عن نفسك وعن طاعتك هل أنت راضٍ عن نفسك وعن طاعتك أسألك بالله أسألك بالله هل أنت ممن ممن يراقب الله في حركاته وسكناته ممن يراقب الله في خلواته ولزواته ألم يهلل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قل يا أخي آل قل يا أخي لقد آن لقد آن الأوان لقد انتهى زمن المهلة قل كفاني ذنوبا وعصيا والله إن الموت يأتي بغته يا, يا عباد الله هنالك تبرو كل نفس ما أصنفت هنالك تبرو كل نفس ما أصنفت هناك تبنو كل نفس ما أسلفت وردو إن الله هناك تبنو كل نفس ما أسلفت وردو إن الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون لقد ازدادت الوفيات وازداد الموتى والله بالالاف اسالوا الذي لا يصلون في الجوامع الجوامع التي تقام فيها الجنائز الذي الذين يصلون في جامع الراجحي والله والله يحدثني المؤذن يقول نصلي على صلاة الظهر على سبع جنائز وصلاة العصر على ست أو سبع جنائز بل يقول والله صلاة نصلي أحياناً في الشهر على سبع مئة جنازة والله إن الموت بالألاف يا عباد الله سبع مئة جنازة في جامع واحد، فانظر في الجوامع الباقية الموت قبور قبورنا والله تبنى ونحن ما تبنى عن النوم عن الصلوات ما تبنى بعضنا والله يصلي الأربع صلوات وإذا سألته عن صلاة الفجر قال عجزت عنها قال لا أعرفها قال لم أستطع القيام لها لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي صلة بالله تدعي أي جنة تريد يا عبد الله